ولئن أذقناه نعمة أبعد ضرّا أمسّته لا يقولن نذهب السيئات عني إنه لفرح فقور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 عليه كنز أوجاء معه ملك إنما أنت نذير والله على كل شيء وكيل